ve <Sessizlik> yuzsurun ذال كذين من كان تسلى عليه قل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 فَجَعَلْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ صَلْصَالٍ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ